يا طرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني آه سادتي فمنه علي وحنوا سادتي فمنه علي وحنه عشان تضنوا عشان تضنوا أو تخيموا <تصفيق> يا طويل ان كاني ان اواني يا طويل ان كاني ان اوتى الاماني يا طويل تمكيني ملوني ملوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قا